هو من فضله هو خيره هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله براث السماءات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قولا يَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ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 فَلِمَا قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِن يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ Fåna öjor om jömmal Qiyama. Fman zuzhizh al al Jannat. Fadfas. Oma al Dunya Allah. سمع Allah, حميده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 Sera alla de någonting de har gjort som inte är förväntat av Allah. Amen. Låt لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، أذن. كثيرا وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذو فنبذوه وراء واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم Falata sabandahum bima fazatin minalha bi walahuma walahuma